بوك تو بارا اثنى عشر اثنى عشر بي المشروبات المشروبات ميتش هابيتو انا اشرب شاي انا اشرب شاي مين كوفي بيتو انا اشرب قهوه انا اشرب قهوه مين مينرال ووتر بيتو انا اشرب مياه معدنيه انا اشرب مي معدنيه تو ليمبو غالون تشا بيتوس كا اتشرب شاي مع ليمون اتشرب شاي माल तू साखर घालून कॉफी पितोस का तू बर्फ घालून चहा पितोस का इथे एक पार्टी चालली आहे هنا توجد حفله هنا توجد حفله لوك شامبان بيت आहेत الناس يشربون شامبانيا الناس يشربون شامبانيا لوك वाइन आणि बीअर पीत आहेत الناس يشربون خمر وبيره الناس يشربون خمر وبيره तु मद्य पीतोसका? اتشرب الخمر؟ اتشرب الخمر؟ تو व्हस्की पीतोसका? اتشرب ويسكي؟ اتشرب ويسكي؟ तु रम घालून कोक पीतोसका? اتشرب كولا مع رم؟ اتشرب كولا مع رم؟ मला शैंपेन आवडत नाही. لا احب الشمبانيا لا احب الشمبانيا ملا واين आवडत नाही لا احب الخمر لا احب الخمر ملا بियर आवडत नाही لا احب البيره لا احب البيره बाळाला दूध आवडतं الرضيع يحب اللبن الرضيع يحب اللبن. बाळाला कोको आणि सफरचंदाचा रस आवडतो. الطفل يحب الكاكاو وعصير التفاح. الطفل يحب الكاكاو وعصير التفاح. ديआ स्त्रीला संत्र्याचा रस आणि द्राक्षाचा रस आवडतो. المرأة تحب عصير البرتقال وعصير الجريب فروت المرأة تحب عصير البرتقال وعصير الجريب فروت